بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفين فلم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابي لترميهم بحجارة من Panja à la